alim na نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرطان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 هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فَأَمَّا متشابيات فأما الذين في قلوبهم زيغ تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ اتبعون ما تشابه منه ابتضاء الفتنة وابتضاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسفون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنا نَبِيٌّ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَنَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف ميعاد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الله ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنه هو أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَوْمُ النَّارِ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِضَنوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس البغاد قد كان لكم آية في فيتين التقطافية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيت تقاتل في سبيل الله وأخلاق كفرة ترونهم مستكيم راية اللعين والله يعيد بنصره من يشاء والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Siratul Ladinan amt alaihim, wa ir al mazdum alaihim wal albaanin. حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفطة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والأنعام والحظ.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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله قصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنون فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين شهد الله أنه لا هو والملائكة وأول العلم قائما بالكذب لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين وَلَوْ أَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْضٌ بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> <تصفيق> ان الذين يك ايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 ثم يتولى فريق من هبو وهبو معرطون ذلك بأنهم طالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ فَلْيَوْمِئِذٍ جمعناه لَا رَيْبَ فِيهِ وَأَنَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ هُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتنل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين تولج الليل في النهار وتولج المهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي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 ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو قل إن تخف ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محطرا وما عملت من سوء توت له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ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 سين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَلِّفُكَ عَنْ الدِّينِ إِلَّا مَا تَيَسَّرَ ۚ لَهُ مَنِ اتَّبَعَ لِلَّهِ رَبِّ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 Aku lugu dengan Tuhan manusia, Malaikat manusia, Ilah manusia, dari syirik dan kesesakan manusia, yang sesat di dalam hati manusia, Asi min al jannah